بسم الله الرحمن الرحيم والشمس ومحاها والقبر ما سماها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والصباء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفسي وما سواها فعلمنا فجورها وتقواها قد أخلها من زكاها وقنخوا بمن دفاها كذب السمود بطغوها إذن بعد أشراها فقال لهم رسول وعدنا فسمى لما سقياها فكذبوا وقع قروها سوانا ولا يخافوا قدالا